ب راحوا برد الجو يسعود والوسم قرب والمطر محترينا قلبي في الزل شوفت المزن ي والعود شوف السحاب الي ا تقفا غاشينا اقبل مطر يازين يا ذا عذا عنود ي غيره يا ابو بدر خابرينا يا حلو شب النار والكبش موجود شرق من ام مرمح ا ي ع ا ر ف ن ا القيظ ر ا ح و برد الجو يسعود والوسم قرب والمطر مهترينا ا ل ز ل شوفت المزنه و ر ع و د شوف, شوف السحاب اللي تقفا غاشينا أ ر ض خ ر ا م ة به م غ ا ز ي ز وحفوت مدهالبدو نتوهم نازلينا منزالبدو ندلها وشم خلقو ت ترى عنبه القفر وامد ا لهنا القيظ راحوا بره الجو يسعود والوسم قرب والمطر م ف ت ر ن ا قلبي في الزل شوفت المزن ورعود ف السحاب اللي ت ق ف غاشينا لا شفتنا ا ل خ ل ف ا تما تاليا الذوق وصغير الحيران تسمحنينا لا ي ب ا تشوف الدلافين وقرود شوفت م غ ت ي ر هلاه قاهرينا برد الجو يسعود والوسم ق ر ق والمطر مفترينه قلبي في الزل شوفت المزن وارعود والسحاب الي ت ق ا ف غاشينا لا قال و ل ا ب ه ب ه العشب ماكوت في حان شافا وللت مافيه عيناه ان اشهد ان غايتي ا ف ت ى الجود ي س ع و د ه طب ا ل ق ر و ب ا ل ح ز ن ه و ا ل و س م قرب والمطر مهترينا يا قلبي في الزل شوفت المزن والعود شوف السحاب اليا تقافا غاشينا